أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر في السوء وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوهُ Allah kanafun ve kadir. İnna lüzzin yekfuroon bil ف يق ب اللهه ي يق م ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعلمون والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرح وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ سَمْعَانِ فَقَذَّ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْثَرُ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا فَخَلْقُ اللَّعِجِ لَمِنْ فَادِيمًا جَاءَ What on earth